قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست اكتوت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم إليها وجعلهم ما زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فمرت به فلما اقبل الدعوا الله ربنا ما ان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتبعوكم أم أنتم صادقون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستديبوا لكم إن كنتم صادقين فلدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون